يا رب انتم ظنوبنا واصطر اويه بنا وفنزكار على أعدامنا اللهم ارضنا لسانا ذاكرة وقلبا شاكرة وبدلا على البلاء صادرة وعملا مدفق <تصفيق> اللهم في وعند المروف شهادة. وبعد المروف جنة ولعيما وملكا جبيرا. اللهم أقول لها حوض نبيه محمد. اذبنا في نبيه الشريفة لشعظنا الهديئة الله أقول لها اللهم أقول <تصفيق> اللهم ارحم المسلمين والطاهرين واحنا من الاسلام راضين واحنا من ولا تكن علينا اعداء لا يتحمله المخلوق على وجه الارض ابدا. فتعالوا ندخل هذا المشهد في معامل التأيين الاسلامية. لماذا لم يكن واحد من صحابة الرسول. والرسول من يأتيني بخضر لماذا? اذا قلنا هذا على شيء فانما يظل على شيء الرسول حذيفة بالذات? قل انت يا حذيفة. فهل قدم حذيفة الاعظار لرسول الله? هل قال يا رسول الله اني مريض? حتى مرض حذيفة? هل قال انا لا اقوى على زحي لهذا البرد الشديد؟ هناك فوق بين الصدق والامر. المرضة الاولى الرسول طرد. واضطرد لك الاختيار فيه. والمرضة الثانية الرسول امر. واذا كان الرسول قد امر فالاختلاف لك في امر رسول الله. قم. اذا فهي لا بزة ولا ان تكون. قال سمعا لك وطاعة يا حبيب الله. وكيف لا يستجيب ولأمه المستقبل. والله يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا. لمن يا رب? استجيبوا للوسيا. لمن يا رب? استجيبوا لأمريكا. لمن يا رب? استجيبوا لمن يراها? استجيبوا لألمانيا. لمن يراها? استجيبوا لفرنسا. لمن يراها? استجيبوا لله والرسول. لله والرسول. الحياة الخيبة وراء محمد. الحياة الكريمة وراء حتى مرض عزيزة. هل قال انا لا اقوى على تحليل هذا المرض الشديد? هناك فرق بين السبب والامر. في المرضة الاولى الرسول طرق. والطرق لك الاختيار فيه. والمرضة الثانية الرسول امر. واذا كان الرسول قد امر فلا فهي لا بد وننتقل. قال سمعا لك وطاعة يا حبيب الله. وكيف لا يستجيبه ضيفة لدار مصطفى ولأيه المصطفى. والله يقول يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لمن يعرب استجيبوا لأوسيا <تسوح> لمن يعرب استجيبوا لأمريكا لمن يعرب استجيبوا لبريطانيا لمن يعرب استجيبوا لألمانيا لمن استجيبوا لفرنسا لمن يعرب استجيبوا للنّاس ¡Mi amo! ابدا. ما شعرت بأي روضة. الجو دافد. دافد. تكييف اللهي. تكييف لم يكن مخطوع عليه صنع في الجرفة. ولا صنع في الواقع. ولا صنع في المني انها عليه صمع الله صمع الله الذي يرى من الذي قد يدخل النار تكيه عليه الصم الله الله يحول شب من بارد الى داك. نعم لماذا يا رب؟ لماذا هل يمشي بهذا في حزب الوطن? اكان في الحزب الوطني? اين كان حضيفة? ان حضيفة كان في حزب مفتوء عليه حزب الله. من? واذا توكلت فتوكل على من? وتوكل على الحي الذي لا يموت. لم يأخذ وتوكل على الحي فقط. لا. لان تكييف سنجعل لك النيران بردا وسلاما يا خبيب الرحمن. ولما سئل بعد ذلك اي الايام عندك افضل. قال ما وجدت افضل من السبعة ايام من التي قتلتها داخل النار. تكييف الهي مكتوب على لماذا هذا؟ لماذا؟ هل سينش في هذا الطريق وزير؟ هل سينش في هذا الطريق في الحزب الرأسماني? اكان في حزب العمل? اكان في حزب الوطن? اكان في الحزب الوطني? اين كان حضيفة? ان حضيفة كان في حزب مكتور عليه حزب الله. أكان في الحزب الرأس مالين، أكان في حزب العمل، أكان في حزب واحد، أكان في الحزب الوطني، أين كان حظيفة؟ إن حظيفة كانت في حزب متور عليه حزب الله. نعم، لماذا يا رب؟ لماذا؟ هل سيمشي بهذا الطريق وزير؟ هل سيمشي بهذا الطريق؟